بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين